نبعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا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 وَمَن يَتَّخِذْ مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَن ظَلَمَ مِن مِّنكُم فَقَدْ الله سَوَاءَ السَّبِيلِ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُم وَمَا يَعْبُدُونَ إلا الله اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لكم.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 وَلَئِنْ لَأْتِ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمْلَأْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ مَعْنَاَهُمْ لِيَتَسَاءَؤَنُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَم لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ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 يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا كَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَحْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ادْعُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانَهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ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 الرَّبُّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً مُّحَاضِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ مَا لِي شَيْءٌ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاكُنْ رَبُّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا هُدًى وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِسُوا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 وان ان شاء اخا يكفر ان اعتقدنا الله ليمين نارا احاط به سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بما انك المهليش الوجود ذِكْرُ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتٌ عدن تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَشَاوِرَ مِنْ لَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعاء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 وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة إن ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق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 وقدرا المال والبنون زينه الحياه الدنيا والدارات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وذر الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا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 قال لا تُآخِبني بِمَا نَسيتُ وَل تُرحقني مٍ أَمرُ السّر كَْ قَلَق حَ إذَا لَغُلََ فَقَتَلَ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 قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديدا حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفهوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا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 أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّقِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُجُولًا قُلْ هَلْ نُرَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِه فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ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 كلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله ولو جئنا مدد قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي ان ما الهكم إله واحد